بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصل الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماع الكناني رحمه الله تعالى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 فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في آناء الليل والنهار ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج, بيت وحج البيت الحرام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب والأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد هذا الإمام بدل الدين محمد بن إبراهي بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الأدب السابع للعالم أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية المندوبات هي ما كان دون الفراء من السنن كالسنن الرواتب قبل وبعد الصلوات ومندوبات الحج وهو الحج بعد الفريضة حيث أن الحج مر واحدة في العمر ونوافل الصيام كالاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك مما جاءت به سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء في الكتاب العزيز وأن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى وأفضل الذكر القرآن ويحافظ على الدعوات والأذكار وهذا بطوء من كل مسلم لأن المحافظة على المندوبات من أسباب محبة الله جل وعلا كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه من أسباب محبة الله جل وعلا أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بعد المفروضات بنوافل العبادات هذا يجلب له محبة الله سبحانه وتعالى وهذا أمر مطلوب وإذا كان هذا للناس جميعا فالعالم وطالب العلم من باب أولى أن يعرف الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه فيلتزمها وينظر إلى ما يسقط الله ويغضب الله جل وعلا فيجتنب ذلك نعم كان مالك رضي الله عنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني وكان نعم يتغير لونه لعله شوقا إليه عليه الصلاة والسلام أما وينحني فالله أعلمه لم يفعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم أعظم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> نعم فلنحناك هيئة الركوع أو السجود لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى فالله أعلم يحتاج إلى مراجعة إسناة هذا الأثر نعم وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده إصفر لونه وكان ابن القاسم ذكر في ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل من ذلك تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم خير من عظم خير أتباع عظم نبيهم رضي الله عنهم وأرضى واتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم تعظيم وأفضل تعظيم يكون بي امتثال امره واجتناب نهيه وتصديق خبره صلى الله عليه وسلم هذا افضل التعظيم ان تفعل ما جاء في السنة وان تجتنب البدع والمنكرات وتلتزم هديه عليه الصلاة والسلام قال سبحانه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فالسلم الصحابة رضي الله عنهم جاء من أمرهم كعبد الله بن عمر أنهم كانوا لا يستطعون أن يصفوا النبي عليه الصلاة والسلام لأن أحدهم كان لا يحدقوا النظر إليه هيبة له وإجلالا وتعظيما له صلى الله عليه وسلم لكن كما سبق أن أفضل التعظيم هو اتباع السنة اتباع الهدي اتباع هدي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه إذا ذكر لأن أبخل الناس من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه والتزام سنته هذا أفضل تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وينبغي له إذا تل القرآن أن يتفكر في معانيه وأول... مثل هذا نجف لسان في فيه لم يقع هذا للصديق ولا للفاروق ولا للنورين ولا لأبي الحسن ولا لكبار الصحابة فالله أعلم بهذا. الله أعلم بهذا أفضل الهدي وأفضل الناس بعد الأنبياء ومصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنلتزم هديهم وتعظيمهم له عليه الصلاة والسلام نعم وينبغي له إذا تل القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده وهذا التفكر لا يكون إلا بمعرفة المعاني بمعرفة تفسير القرآن العظيم الذي زهد فيه مع الأسف كثير من طلاب العلم وهذا غلط كيف تتفكر في كتاب الله كيف تتأمل في القرآن وأنت لا تعرف معناه لابد من مطالعة ومراجعة وحضور دروس العلماء وطلاب العلم في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ومطالعة كتب التفسير وإذا أشكل عليك شيء ترجع إلى أهل العلم ترجع إليهم في ذلك وقد كان مشايخنا وعلماؤنا يجعل من التفسير الحظ الأوفر في دروسهم كان الشيخ عبدالله الرجحي النصف الدارس تقريبا تفسير والباقي عقيدة وفقه إلى آخره وكثير من الناس والأسف وقلت دروس التفسير حتى في مجالس السلفيين وهذا فلط الواجب تعظيم كتاب الله جل وعلا ومن هذا التعظيم التلاوة والتدبر معرفة احكام الكراءة والوقوف والاتداء وهذا الفن عن معرفة الوقف والابتداء أهم من التجويد لأنه قد يقف الإنسان وقفي غير المعنى أو يبتدئ ابتداء لا يصح ف... وأيضا معرفة معاني القرآن ليتعبد الإنسان بها فالتأمل وتحديق نظر القلب التأمل هو تحديق نظر القلب كما قال ابن القيم رحمه الله لا يكون إلا بمعرفة المعنى هل ممكن تتأمل شيئا أنت لا تعرفه ها؟ لا يمكن لا بد أن تعرفه حتى تتأمله نعم وليحذر من نسيانه بعد حفظه فقد ورد في الأخبار النبوية ما يسجر عن ذلك نعم والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يخل به فإن غلب عليه فيوم في ويوم فإن عجز ففي ليلتي الثلثاء والجمعة لاعتياد, لاعتياد بطالة الاشتغال فيهما هذا في زمانه رحمه الله نعم وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن وورد في الحديث وعمل به أحمد بن حنبل ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط نعم وأكثر السلف كان على هذا يختمون كل سبح وأنسف ذلك لكبار الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يختمون القرآن كل سبعة أيام يعني تقريبا بمعدل كم جزء في اليوم أربعة ونصف, ها؟ أربعة ونصف تقريبا في اليوم وهذا سهل لو أنك بكرت للصلوات الخمس بين كل صلاة وصلاة تقريبا ثلث ساعة يمكن أن تقرأ هذا خمسة أجزاء إذا لم تضيع الوقت أو يعني لو وفرت وقتا لصلاة الراتبة فإنك يمكن أن تقرأ الأربعة أجزاء بدون ما تضع وقتا خاصا دون هذا ورأينا من طلاب العلم هذا المجتهدين في طلب العلم يبكر للصلاة ويقرأ بعد ما يصل السنة الراتبة يقرأ ورده فيربما يقرأ على الأقل ثلاثة أجزاء في اليوم نعم. الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وافشاء السلام واطعام الطعام نعم فطالب العلم والعالم يكون طلق الوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحترن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وقال صلى الله عليه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقا فالإنسان يكون طلق الوجه مع إخوانه المسلمين ويفشاء السلام يلقي السلام يلقي السلام على الناس وأطعاموا الطعام لأن هذا من أسباب محبة الله ألا محبة الناس بعضهم البعض ألا أدلكم على ما به تحابوا أفشوا السلام بينكم أيها الناس أطعموا الطعام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام هذا من أسباب دخول الجنة نعم والشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى السعودية لأخذ جائز الملك فيصل ما عن ماذا كانت كلمة الشيخ رحمه الله عن السلام أحكام السلام وأهمية إفشائه بين الناس لأنه ربما أن هذه السنة قصر الناس فيها فتعمد رحمه الله تعالى ذكرها في هذا الموطن أمام ال. الأمراء والملوك رحمه الله تعالى ويدل على تعظيم الرجل للسنة ألا فليخسئ الحدادية المجرمون الذين يحاولون أن يطولوا من هذا الجهبذ الإمام العظيم محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى ذاك العالم المجاهد بقلمه وعلمه رحمه الله في إحياء السنة وإمادة البدعة رحمه الله الشيخ الألباني نعم يعني هذا ليس عربيا الألباني هذه البلاد بلاد أظن لا يتكلمون عربية ألبانية أوروبية, أوروبية. ومع ذلك سبق العرب لا يبارى في عدم الحديث لقب بإمام عصره في الحديث وإمام الديار الشامية في الحديث سبق العرب ها إذن أنت كعجمي ليس عندك عذر هتقول البخاني في الزمان الأول زماننا صعب هذا الألباني في الزمان الحاضر حجة عليك وحجة أمامك تقتدي به في أن تشتهد لماذا لا تكون مثل ألباني حتى ولو كنت أعجميا كنت فرنسيا أو روسيا أو أوروبيا أو أمريكيا عندك الحمد لله أئمة وفي هذا الزمان سبقوا غيرهم في العلم كان رحمه الله تعالى يذهب إلى مكتبة الظاهرية ولما تعب العمال من كل يوم يجدونه منتظره وهو لا يأخذ راتب وهم يأخذون راتب فأخيرا ماذا فعلوا معه نسخ له ومسخ من المفتاح وربما وقف ساعات على السلم يقلب في الكتب ويأخذ سندوتش صغير يأكله طول النهار رحمه الله تعالى وكان عنده باب باب يتعبه في الغلق والفتح فحسب هو يخرج في اليوم كم مرة للصلاة فهذا يستغرق كم دقيقة وفي الاسبوع كم وفي الشهر كم وفي السنة كم فلا أذكر استدانة أو الدخرة وآتى ابن الجار وأصلح الباب خوفا على إرأيتم إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد صار الألباني هو الألبان في مكانة الألمية بهذا بالحفاظ على وقته رحمه الله تعالى نعم وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم نعم لا بد للعالم أن ينال منه الناس لأن ما يقوله يخالف أهواءهم وأنزجتهم لا بد أن يطولوا ويتكلموا وتطاولوا عليه فعليه أن يصبر وليكن كما قيل كن كالنخيل عن الأحقار مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب التمر تصبر وتحتست يا محمد اعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك قال اعطوه قال هل رضيت قال لا اعطوه هل رضيت لا اعطوه وهكذا ويمزئت الأعرابي الجلف من البالية فيمسك بمربط إزاره ويجذبه جذبة شليلة وكان قد لبس بردا مجرانيا غريضا حاشية حتى أثر في صفحتي ونقر والنبي عليه السلام ينظر إليه ويبتسم هذا شيء شاق على النفوس لا يستطيعه إلا من جرد نفسه لله عز وجل واحتسب في عمله وصدق في دعوته إلى الله عز وجل سفيه يسبك سفيه يشتمك يتهمك بما أنت منه براء النبي عليه السلام كان يلقب عندهم بالصادق الأمين فلما جاءهم بما يخالف أهواءهم إذا بهم يقولون عنه أنه كذاب وشاعر وكاهد ومجنوب والعياذ بالله نعم فلا تلتفت وامضي امضي. لا تضيع وقت في الرجود امضي, امضي ولا تلتفت يقول عيشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط إنما كان يغضب إذا انتهفت إحدى حرمات الله فيقوم في الناس خطيبا يقول ما بال أخوان يفعلون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام نعم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف الإيثار ترك... تفضيل الغير على النفس والاستئثار أن يفضل نفسه على غيره نعم والإنصاف ينصف غيره إن كان له حق ينصفه نعم وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات نعم بذل الجاه في الشفاعات قال عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء إذا كان العالم له وجاهة أو مكان عند الناس يستعمل هذه الوجاهة في طاعة الله لمعاونة الناس لسيما طلاب العلم لسيما طلاب العلم منهم يعاونهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويجتهد في بذل نفسه لهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا من الهدي نعم. والتلطف بالفقراء نعم. والتحبب إلى الجيران والأقارب نعم. والرفق بالطلبة والأقرباء نعم. التلطف بالفقراء الله جل وعلا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وكان مجلس سماحة الشيخ ابن بازر رحمه الله يوم الجمعة بعد الصلاة في التفسير وكان مجلسه عامرا بكل طوائف الناس وكل أجناس الناس الأبيض والأسود الغني والفقيس والأمير من تلامذته نايف ممدو ابن ممدوح ابن عبد العزيز من تلامذ الشيخ ابن عزيز طالب عنه أمير طالب عنه نعم هذه الرفعة هذه العظمة امير يجلس امام الشيخ بن باز رحمه الله وامير من قبل محمد بن سعود كان تلميذا عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله نعم والتحبب الى الجيران والاقارب والرفق بالطلبة واعانتهم وبرهم كما سيأتي ان شاء الله تعالى نعم واذا راى من لا يقيم صلاته او طهارته او شيئا من الواجبات فعليه ارشاده بتلطف ورفق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العربي الذي بال في المسجد ومع معاويه بن الحكم لما تكلم في الصلاه نعم العربي كما يروي الجماعه ياتي فيتبول في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام تخيل رجل بالغ عاقل مكلف ياتي فيتبول في جنب المسجد هنا ماذا يحدث ومع ذلك أراد الصحابة أن يقعوا به فقال عليه السلام لا لا تقطعوا على الرجل بولا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فلما انتهى من قضاء حاجته دعاه وبيّن له عظمة المساجد ثم دع عليه الصلاة والسلام بسجر من ماء يعني دلوا ملئ ماء فسكبه على بول الأعرابي وانتهت المشكلة وأيضا المعاوية بن الحكم كما يرى المسلم في صحيحة جاء لكي يعتد للنبي عليه الصلاة والسلام لما لما أمه عنده جاء الذئب فعد على شات منها من شاتها وسكها معاوية ثم جاء لكي يعتقها عند النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أنفس السلام فعطس أحد الناس فقال يرحمك الله فقال يرحمك الله فلما قال فضلب الصحابة على أفخاذهم يصمتونني فلما انتهى النبي عليه الصلاة قال معاوية بن الحكم السلم نضي الله عنه والله ما كهرني ولا سبني ولا ضربني وإنما دعاني فقال إن هذه الصلاة لا يصطع فيها شيء من أمور الناس إنما هي التسبيح والذكر والقراء أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على رفقه عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس في تعليم الناس ويأتيه تاتيه ضباعة بنت زبير تخشى أن تلد فيقول حجي واشترطي ويسأل في الحج في يوم العيد عن تقديم بعض الأعمال على البعض يقول افعل ولا حرج ويأتيه الصحابة الذي جاء الخمر يتناثر على جبينه من شدة ما به من هو كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال له عليه السلام يا كعب أي ذيك هوام رأسك قال نعم قال احلق رأسك وانسك شاء وهكذا يوجه ويعلم ياتي تأتي الجارية تاخذ بكمه وتنطلق بيها في جاية يأتيها الرجل يكلمه والصلاة مقامة يحدثه ساعة يعني جزءا من الزمن ويستمع إليه وكان إذا وضع كفه في كف أحد لا يترك كفه إلا إذا كان غيره يترك أولا عليه الصلاة والسلام هذه كلها أخلاقه وأدابه ومعاملاته مع الناس صلى الله عليه وسلم نعم. التاسع ولذلك يقول لابد أن نفوت الفرصة على أعداء الدعوة أعداء الدعوة الإسلامية المتربصين بها لابد أن تفوت الفرصة عليها بالأخلاق الحسنة والأدب فالأدب لطالب العلم مهم جدا وزينة له لكي الإنسان متعلم وليس عنده أدب ربما يشوه هذا العلم الذي عنده بد من الاخلاق الحسنة والأدب مع الناس لا مانع أن تنزل الناس منازلهم نحن مطالبون بذلك بإنزال الناس منازلهم إذا كنا مطالبين بأن إقالة ذو الهيئات عثراتهم فكذلك في إنزال الناس فنازلهم لابد لا مانع يقول يا عمي فلان وهذا الناس من الجهال يقول هذا كذب لا يجوز هو عمك هذا معروف عند العرب لو قال للشخص واحد كبير في السن يقول لي عم يفلال يعني حماك مثلا تقول لي عم يفلال ولا تقول لي عم يفلال ما يصلح لا يصلح هذا ليس من الكذب أن تقول لي عم يفلال أو يا أمي لمرأة كبيرة في السن هذا معروف عند العرب لا بأس بي أبدا نعم التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة طيب نقف عند هذا التاسع إن شاء الله يقول هو الأفضل بين الأذان والإقامة كراءة القرآن أم الأذكار أي أذكار أي أذكار يقصد من السائل آه. الأفضل في هذا الوقت هو صلاة النافلة إذا كان هناك سنة راتبة بين الأذان والإقامة أفضل شيء تؤدي السنة الراتبة ثم تقول أفضل الذكر هو القرآن العظيم تقرأ في المصحف أو من حفظه إن كنت حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى نعم وفي يوم الجمعة يكثر للإنسان من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا مؤمرون بذلك هي يعني يوجه هذا أخي يوجه أثر لمن مالك بأنه ربما يكون أن يطرق رأسه لكن هذا لا يسمى انحناء إمالة الرأس يسمى أنه أطرق برأسه إلى الأرض كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر للصلاة أطرق برأسه إلى الأرض وجعل بصره موضع السجود إلا في التشهد فإن بصره لا يجاوز اشارته فهذا الانحناء يكون بالظهر وليس بالعنق وما هذا إطراق بالرأس يقول يسعى عن الفرق بين الأصل والفرع في الدين ومن يرسل السفية والفروع شيخ الإسلام السلمين رحمه الله أنكر تقسيم الدين إلى أصل وفرع تقسيم الدين إلى أصول وفروع لأنه ليس هناك في الحقيقة كما قال رحمه الله ليس هناك حد ضابط حتى تقول إن هذا من الأصول أو ليس من الأصول فلو قلنا مثلا إن الأصول هي العقيدة أو التوحيد طيب الصلاة أصولا لفروع لكن ليست عقيدة هذه أعمال عملية عمل من العمليات وليس من العقائد فتقسيم الدين إلى أصل وفرع أنكره شير في الإسلام ابن تيم رحمه الله وإن كان جمع كثير من أهل العلم يقولون به والأظهر قول الشيخ الإسلام رحمه الله الإنسان يأخذ من الدين يأخذ الدين كله يأخذ الدين كله مسح الرأس ثلاث مرات بعض علماء يرى جواز ذلك ولكن أكثر الروايات على أن مسح الرأس مرة واحدة يبدأ صلى الله عليه وسلم بمقدم رأسه و يعود إلى قفاه ثم يعود من حيث بدأ ثم يعود من حيث بدأ هذا يستنى يقول هل يجب أن نسمي بعض الناس مثل شباب يا شيخ الشيخ هو كبير السن أو كبير العلم كبير العلم هو الشيخ أو كبير السن هو الشيخ ولم يريد التساهل في هذا وإطلاق هذه الألفاظ على كل أحد لكن حتى إن لم يقل له يا شيخ يقول يا أبا فلان إن كان له كنية يا أبا فاطمة يا أبا محمد يا أبا علي يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن ويتنادى الناس بهذه الكنة وينادى الإنسان أخاه بأحب الأسماء إليه بأحب الكنة والأسماء إليه نعم